「ああああああああああああああああああああああああ من خلقت الجن و ا ل إ ن س ا ن أ ن ت ا ل إ ل ه الواحد الفرد الصمى سبحان من من ن ط ف ة سوى ا السلام دعوته يا من خ ل ق الجن والانسان انت الاله الواحد الفرد الصمان سبحان من من ط ف ه س و ا وخلقتني والحمد لك والشكر لك ورزقتني دينا ج ل ا ل أ د ي ا ن و و ه د ت للدنيان ب ي ا مرسلا يثني عليه العلم والثقلان رباه تعلم ذنبنا فاغفر لنا كم زله شاهد عليها لساني عباه تعالى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 جمالها ك ع ر و س ة فستانها ا ل أ ز م ا ن نلهو ولا ندري ل أ ي ن مصيرنا إلى أن كبرنا وشبت العينان و ر أ ي ت أ و ل ا د ي صغار وكانها ذ ر ر ت من في عطفه ب ي أيام وذكرت و ك الصباح ن سبحان من جعل السنين ثوان ي يا من إذا من ذكرت أ ج ي ا ل ا فنت من قبلنا تركوا المتاع وجفت الغدران كانوا يعيشون ا ل ح ي ا ة على أ م ل يلهون في الانعام و ا ل أ و ط ا ن يا نفس توبي عن ملذات الهوى ومصير سبحانه واحد